ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أن تنذروا ولكل قوم هاد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 والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته